الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, المادة, لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول شرعه وأصحابه بهديه بسنته العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اهتدى واستنى واستقام الجمع والدين على وعلى آله على إلى ومن يوم الحضور الكريم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته من دواعي السرور و ا ل غ ب ط ة أ ن أ د ع ي أ ن ي أ د ر س فقه الحج وهو من الفقه الشائك ومسائله ك ث ي ر ة بل تكاد تكون مسائله م ت ج د د ة وسيرى الناس طوابق للرمي لم تكن م و ج و د ة و أ ن حتى قضاياه صارت تدرس ضمن فقه النوازل باعتبار قد تكون بعض القضايا فيه ج د ي د ة مثل ق ض ي ة الشاخص الذي ترمى عليه الجمرات بعد أ ن كان شاخصا طويلا صار عريضا وذلك كله مبني على فقه التخفيف واستيعاب ا ل ش ر ي ع ة لقضايا العصر الحج يعتبر من العبادات ا ل ج ا م ع ة التي تتضمن أ ع م ا ل القلوب من التعظيم لله و ا ل إ ج ل ا ل وعبادات الجوارح من ا ل ح ر ك ة والسعي والطواف والتنقل ومن العبادات ا ل م ا ل ي ة من ا ل إ ن ف ا ق ودفع المال فهو ع ب ا د ة ج ا م ع ة ويعتبر من العبادات ا ل م ر ك ب ة والح والحديث عن فقه الحج مهم لكن لا بد فيه من حديث عن مقاصد الحج وعن أ س ر ا ر ه وحكمه وغاياته و أ ه د ا ف ه ومراميه ل أ ن التعبد ينبغي أن ل ا يكون ص و ر ة ولا شكل ولا ح ر ك ة إ ن م ا ينبغي أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة بجوهر ومضمون حتى ا ل ص ل ا ة من يصلها كحركات ليس كمن يصلها خاشيا خاشعا عالما بمراد الله تعالى مدركا ل أ ه د ا ف ه ا ا ل ح ق ي ق ي ة ولذلك أ ح ا و ل أ و ل شيء أ ن أ ت ح د ث عن مرامي الحج و أ س ر ا ر ه وهذه ا ل ق ض ي ة تعين على حسن ا ل أ د ا ء يعني إ ذ ا أ ت ي ت منسك من المناسك و أ ن ت تعرف ما المراد وما فقهه وماذا تعمل و أ ن ت تستشعر ح ل ا و ة و ل ذ ة ا ل م ع ر ف ة عند ا ل م م ا ر س ة ليس كمن يمارس ا ل م م ا ر س ة ا ل ع ا د ي ة ويفعل الفعل فعلا عاديا ولما نتحدث عن الحج لا بد أ ن نتحدث عن م ك ة و م ك ة سميت ب م ك ة ل أ ن ه ا تمك ويقال م ك ة الفصيل ا ل ن ا ق ة إ ذ ا ارتضع لبنها ف م ك ة ث م ي ت مكه ل أ ن ه ا ت ج ذ ب القلوب إ ل ي ه ا كما ي ج ذ ب الفصيل لبن أ م ه و أ د ل من ذلك قول الباري سبحانه فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م فالقلوب تتوق وتشتاق ودليل ذلك أ ن من لم يقصد م ك ة ذاتها قصد م ك ة من بعيد ميمما شطره في كل ص ل ا ة إ ل ي ه ا وتسمى أ ي ض ا ب ك ة إ ن أ و ل بيت وضع للناس للذي ا ب ب ك ة بك ة يبك إ ذ ا ق ط ع وهي تبك أ ع ن ا ق ا ل ج ب ا ب ر ة و ت ق س م أ ع ن ا ق المتكبرين أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل الذين كانوا أ ه ل كتاب وقصدوا م ك ة لكن م ك ة قديم ة قدم التاريخ حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إ ن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات و ا ل أ ر ض يعني حرمه م ك ة حتى ال ال ال ن ت لما ا ن ش ربنا يوفقنا و إ ي ا ك م يعني جميع هذا الحج إ ذ ا ذهبت ما من موضع إ ل ا ووضعه جبريل ل إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كما أ خ ب ر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من هنا إ ل ى هنا عرفه ومن هنا إ ل ى هنا مزدلفه ومن هنا إ ل ى هنا منى ي ومن هنا إ ل ى هنا كذا و م ك ة في حدودها تعني ا ل ح ر م كله بما فيه مزدلفه ومنى ي أ م ا عرف ة ف إ ن ه ا في الحل كما سوف ي أ ت ي في بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة بعض الناس يجوز له في أ ث ن ا ء الحج أ ن يخرج ويحرم ث ا ن ي ة من ع ر ف ة ل أ ن ه ا في الحل يعني خارج الحرم والحرم لا يعض شوكه م ك ة و م ز د ل ف ومياه كلها لا يعض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها إ ل ا ا ل إ ذ خ ر و ا ل إ ذ خ ر نوع من أ ن و ا ع النباتات ف إ ن أ ه ل مكه كانوا يستعملونه في عروش المباني إ ل ا ا ل إ ذ خ ر ولا ت أ خ ذ لقطتها إ ل ا لمعرف كان لقيت قروش واقع تشيل تقول ده حقت منه ما لقيت زول ختها محل ومش أ و تمشي الناس الناس اللي بيمشي القروش لكن ما تفكحون بيها تقول لحد ما لا أ ن ا اعرف لحد ما أ ن نشوف الموضوع دا آ خ ر و ي ن هناك آ خ ر معروف أ و ل ه معروف واخر معروف هناك اي ح ا ج ة م ع ر و ف ة ع ش كذا كان لقيت لك قروش و ا ق ع ة يا تخليها يا ت ش ي ل تعرف بيها و ت خ ت ه ا م ح ل أ و تودا صندوق ا ل أ م ا ن ا ت لا يحل لك أ ب د ا أ ن ت أ خ ذ اللقطه قال إ ل ا لمعرف كما قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لذلك هي حرام إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة م ك ة هذه ع ج ي ب ة ذكرت في كتب أ ه ل الكتاب ففي ا ل ت و ر ا ة عند أ ه ل الكتاب ب د أ الوحي في سيناء لموسى عليه السلام واستعلن في سعيد بيت المقدس و ت ل أ ل ا من فاران وفاران في كتب أ ه ل الكتاب هي مبعث النبي الخاتم وفيها قبلته وكلها جبال دي حتكون شنو ممكن تكون ح ا ج ة غير م ك ة ممكن تكون ح ا ج ة غير م ك ة أ ه ل الكتاب المصدر موجود عندهم الى ا ل آ ن قيل لهم يا أ خ ي في كتبكم لا توجد م ك ة صح قالوا أ ي و ه لكن توجد فاران انظروا إ ل ى صفاتي وخصائص فاران عندكم فاران م ن ط ق ة كلها جبال فيها نبي آ خ ر الزمان لو في نبي ت ا ن ي قال أ ن ا برضو آ خ ر الزمان حتى يكون يهودي اللي ج ب ل ن ا الصفات دي بس اجي من م ن ط ق ة فيها جبال وناس يصلوا عليها دي مافي اصل هذه م ك ة بكل ما فيها و م ك ة التعلق بها قديم لا أ ق س م بهذا البلد و أ ن ت حل بهذا البلد و و ا ل د وما ولد أ ه ل التفسير يقولون الوالد آ د م والولد محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعض يقول الوالد إ ب ر ا ه ي م و الولد محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و في كدا ا ل أ ح و ا ل م ك ة ق د ي م ة و العجيب فيها ت س ا ق ط ا ل دول انهارت حضارات زالت حكومات وبقيت م ك ة عبر التاريخ هي كما هي م ص ا ن ة و م ح ف و ظ ة إ ل ى يوم الدين يعني م ك ة هذه نفسها ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إ ن أ و ل بيت وضع للناس للذي ببكته مباركه وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات ا ل آ ي ا ت البينات القدم وإذ ربنا ف ع إ ر ا القواعد ه ي م م ل ب ي تقبل وإسماعيل ربنا ت منا ا ل آ ي ة و إ ذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت ولذلك من المفسرين من قال أ ن البيت وضعه آ د م عليه السلام وجدده إ ب ر ا ه ي م و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت أ ي كان موجودا وعلى, وفي وفي وفي وعلى كل تصبح م ك ة ذات خ ص و ص ي ة و ج د ا ن ي ة و ت ا ر ي خ ي ة و م ك ا ن ي ة في نفوس أ ه ل ا ل إ س ل ا م هي س ب ر ة العالم لتنذر أ م القرى ومن حولها و م ك ة فيها آ ي ا ت بينات اولا ت أ م ل هذه ا ل آ ي ا ت تامل هذه الايات ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غيري لزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة فاجعل أ ف ئ ل ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات إ ل ى يومنا هذا م ن ط ق ة لا فيها ز ر ا ع ة ولا فيها ف ل ا ح ة كلها جبال وجبال و ع ر ة جدا حتى راجت ا ل م ق و ل ة مثلا أ ه ل م ك ة أ د ر ى ب شنو بشعابها ا ل مكه كلها شعب تمشي نال بتهزاته تقول أ ن ا دخلت ب ي وين وبركت ب ي ي ن ح ك ا ي ة جبال وشعب ج ب ولذلك آ ي ا ت بينات مقام إ ب ر ا ه ي م من دخله كان آ م ن ا ومن ا ل آ ي ا ت قال القرطبي في التفسير ومن ا ل آ ي ا ت زمزم ليه زمزم زمزم على أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل أ ن ه ا وجدت س ن ة ثلاثه الف قبل ميلاد المسيح مع هاجر و إ س م ا ع ي ل وكان ذلك س ن ة ث ل ا ث أ ل ف قبل الميلاد يعني ا ل زمزم ا ل آ ن عندك م كم خ م س ة أ ل ف س ن ة في بير في الدنيا ب ت س ت غ ل خ م س ة أ ل ف س ن ة كدريني ه البير د و ي ن بير البترول بيشتغل خ م س ة أ ل ف س ن ة كده خلي المويه أه؟ لو تم ت د م ي ب و س والله دي آ ي ة ع ج ي ب ة خلاص والعجيب أ ن زمزم عليها إ ق ب ا ل عجيب ياخي أ لو كان خلي ا ل ب س ر ب و ص ي م ك ة ياخي لو كان بقت على الدركات الشايلين الناس ياخي العالم ده كل شيء الدنيا ده كل شيء والله يكمل زمزم إ ن ت ق ب ل كي قطع يقول الشده ي ي ك م ل ه علي نزاته ياخي شده زمن بعيد خلاص والله ياخي زمزم تعمل منذ أ ن كان إ س م ا ع ي ل ر ض ي ا ا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وكان يشرب عليه الصلاه والسلام من زمزم ويسقي الناس ويقول كما في السلسله الصحيحه قال اشربوا منها واحملوا في أ و ك ي ت ك م يعني كون الناس شيلوا زمزم بجره ك ا ن ه ذ ا من ا ل س ن ة ب ا ل م ن ا س ب ة من ا ل س ن ة وهي لا تفقد ا ل خ ا ص ي ة يعزوك كان ش ي ل زمزم في السودان هنا يا هزات الماء زمزم لما ي شرب له بذات ا ل خ ص و ص ي ة وبذات ا ل خ ا ص ي ة ولذلك فيه آ ي ا ت بينات ومنه كما قال بعض اهل التفسير أ ن الحرم لا يضيق ب أ ه ل ه ياخذ حرم د ه ح ا ج ة ص غ ي ر ة جدا ب ا ل م ن ا س ب ة يوم مشيت اي مكان في العالم عشان تقعد الناس ذ ي ا ل ي و م ي ن والله ي دي أ ز م ة ك ب ي ر ة جدا والله حكومات الدنيا كلها لو قعدت وقامت ما في طير ثم انتقال يوم عرفه ا ل ق م ة ل أ ن ه كل الحجاج في ع ر ف ة ب ق ي ة المناسك ب ت و ز ع ه ا يكونوا حايمين و ك ذ ا بيجي بيته و بالليل وفي ناس عندهم عمارات في منها بيته و فيها وكذا وفينا ب ع ض منتصفه لن يخرجوا لكن الشيء العجيب جدا أ ن كل الحجاج في ع ر ف ة انتقالهم جميعا يا اخواننا س أ ل ن ا ناس خبراء في الجيش ق ل ن ا لهم مليون جندي عشان تحولوا بمحل م ك ا ن د ه كم قالوا أ ق ل ح ا ج ة أ س ب و ع الحجاج دين اثنين أ ل ف وثلاثه ش و و ي ة الف ينتقل مليون من ع ر ف ة إ ل ى م ز د ل ف ة إ ل ى منى في ل ي ل ة أ و في نصف ل ي ل ة هل هذا يمكن أ ن يعقل هذا لا يمكن أ ن يكون إ ل ا آ ي ة إ ل ا أ ن يكون آ ي ة من آ ي ا ت الله البينات طيب ف م ك ة ع ظ ي م ة والتعلق بها قديم حتى ورد أ ن ه ما من نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا وكان يقصدها بالمناسبه م ك ة ما تتخيل إ ن ه فقط يقصدوها يعني كان يحج أو يحج إ ل ي ه ا المسلمون فقط لا فقد حدث النبي م م س ل ع نبي الخيف مسجد ميناء المسجد ده هذا في صلى فيه سبعين نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كما في صحيح مسلم أ ن ه كان في طريق الحج فوقف على واد ممر من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة ف س أ ل أ ص ح ا ب ه قال أ ي واد هذا الوادي دشنو فقالوا وادي أ ز ر ق قال ك أ ن ي بموسى بن عمران هابطا من الثنيه له جؤار لله بالتلبيه قال لهم زمان موسجه ى في المحل الذي كان قصد ا البيت ذاته ولذلك استشعر وانت متجه إ ل ى البيت الذين اتجهوا إ ل ى البيت ويمموا وجوههم وابدانهم إ ل ي ه وقصدوه عبر التاريخ الطويل ثم نزل على ثنيه فقال اي ثنيه هذه قيل ثنيه هرشه قال كاني بيونس بن متى على ن ا ق ة حمراء ج ع د ة خطام ناقته خ ل ب ة عليه ج ب ة صوف يجار لله ب ا ل ت ل ب ي ة قال لهم يونس جفي الزمن د ه قال له في المحل دي ا ل م ن ط ق ة دي جفي يونس ا بن متى وكان ماشي لكن سبحان الله قد تختلف تفاصيل ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ه محرم و لابس له ج ب ة من صوف اي وشته ي ج ب ة ب ت ع صوف على ن ا ق ا ل حمراء ج ع د ة ج ع د ة يعني م ك ر م ش ة خطام ناقته خ ل ب ة ليف وصف حتى الناقه كان ر ا ك ب يونس بن متى الحديث في صحيح مسلم أ ن خطام الناقه كان خ ل ب ة أ ي من ليف يقصد البيت ثم قال ليهلن ابن مريم بفج الروحان بحج أ و عمره أ و ليثنين بينهما ق ل ي ج زمن عيسى عليه السلام ي ج ي في فج الروحاء منطقه اسمها فج الروحاء ق ا ص ر ا للبيت إ م ا حاجا و إ م ا معتمرا و إ م ا قارنا بين الحج والعمره اذن هذا, الحج هذا البلد ا ل أ م ي ن الذي جعله الله أ م ي ن ا و أ ق س م به ينبغي أ ن يعظمه الناس و لذلك قال تعالى من يرد فيه ب إ ل ح ا د ي وما يرد فيه بالحاد بظلم ن ز ق ه نذقه من عذاب أ ل ي م مجرد إ ر ا د ة الشر قال قال ل كان يعني ك ابن عمر له فسطاطان ي بيتين واحد في الحلم واحد في الحرب قاعد في م ك ة ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعاتب ولده أ و أ ن يجلده م ؤ د م ا يخرج بهم إ ل ى فسطاط الحلم فيؤدبهم ويرجع إ ل ى م ك ة حتى لا يحدث فيها لو داير شكل هو شفع وينهروا انت كشفت المسلمين في م ك ة بشكل ا ل وكيف شكل ومرات ا ل ق ا ف ي و ج ب ة قال واجبة وكفيه قال ب ر م و ل ا ن و ج ب ة واحد مثلا قال دحقتي وجحقتي د و ي ش ك ل وقال في و ج ب ة قال ياخي ابن عمر قال لك كان بسوق ش ف ع ويطلع ل وشفعه مع ا ن ه التعذيب ما فيه شيء و ا ل س ج ا ئ ر هناك شغال ك ل بس الزول يطلع من المسجد الحرام بره طوال القلب وولع سجارته ف م ك ة بلد م ق د س ة وينبغي أ ن تحس هذا ا ل إ ح س ا س و أ ن ا ارى والله اعلم أ ن هذا ا ل إ ح س ا س فاعل جدا في أ د ا ء الشعائر و إ ح س ا ن ه ا و إ ت ق ا ن ه ا ثانيا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره اختار الله م ك ة على سائر البلدان وما اختاره الله ونظر إ ل ي ه بالرضا يكن و موضع إ ق ب ا ل الناس وذلك من قهر ربوبيته ومن عظمته سبحانه وتعالى ثالثا مما ينبغي أ ن يقال أن الحج أ ر ا د الله به تعظيم الشعائر و إ ف ر ا د ه سبحانه وتعالى بالتوحيد و ا ل إ ج ل ا ل ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الحجه و إ ذ ب و أ ن ا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تشرك ب شيئا اقام الله البيت الحرام و م ك ة والشعائر ليعظم ولو أ ن ك ر أ ي ت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم ربه لعجبت من ذلك كان إ ذ ا أ ت ى ا ل ج م ر ة ورمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى لا يقف لدعاء وفي الوسطى يرمها و ي أ خ ذ أ ي م ن ه ثم يقف داعيا ل ربه قال أ ن س بمقدار ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة بس واقف ادعو ثم يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ا ل ص غ ر ة و ي أ خ ذ عن شماله ويستقبل البيت ثم يرفع يديه يدعو بمقدار ق ر ا ء ة ص و ر ة ا ل ب ق ر ة فلو أ ن ك ر أ ي ت إ ج ل ا ل ه لربه وتعظيمه لمولاه في الحج وهذا باب عظيم سوف نتحدث عنه إ ن شاء الله بعد, بعد الحديث عن فقه الحج ثم لا شك أ ن الحج يراد به التقوى وفعل الخيرات فلو تحدثنا عن الحج المبرور الحج المبرور كما قاد الحسن البصري أ ن يرجع راغبا في ا ل آ خ ر ة زاهدا في الدنيا الحج ا المبرور يرجع م س ت ق ي م ويجعل من الحج ن ق ط ة للتحول و ي ب د أ في أ ن يحج مخلصا متابعا خذوا عني مناسككم معظما لربه محققا للتقوى ولذلك كل الكلام عن الحج الحج المبرور كما في الصحيحين ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة الحج المبرور الحج مقيد من, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ك ي و م و ل د ت ه أ م ه مناها ع الحج م ق ي م ما أ يحج حج بشروط منها أ ن ت ح ق ق ا ل ت ق و ى و ا ل ع م ل الصالح و تزكي ا ل نفس و أ ن ت ف ع ل الخيرات و أ ن ت ر ت ب ط ب ا ل آ خ ر ة شوف التقوى و ا ل آ خ ر ة قال سبحانه وتعالى قال أ ذ ك ر ا ل ل ه في أ ي ا م م ع دودت ا فمن تعجل في ي و م ي ن فلا إ ث م علي ه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى وفي آ ي ة الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض في ه ن د ا ل ح ج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا في آ ي ة الحج أ ش ه ر معلومات وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقوني ل يا اولي الالباب اذن مراد الحج التقوى والربط ب ا ل آ خ ر ة لذلك قال في ن ا ل آ ي ة لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون ل أ ن ملابس ا ل إ ح ر ا م تذكر ب ا ل أ ك ف ا ن ولذلك من مات محرما لا يكفن في غيرها صحنا ما صح ما كفن جاهز لا ذكر فنحسن أ من ذه ذا كفن جاهز والتجرد يراد به ليس التجرد من ا ل أ م و ر ا ل ح س ي ة فقط إ ن م ا تتجرد من الدنيا حسا ليتجرد قلبك منها م ع ن ا لذلك ابن القيم في نونيته يقول متحدث على أ ن الحج قبل أ ن يكون أ ع م ا ل جوارح هو أ ع م ا ل قلوب يا من يطوف ب ك ع ب ة الحسن التي حفت بذات الحج و ا ل أ ر ك ا ن ويظل يسعى دائما حول الصفا دائما ومحسن مسعاه ل ل ع ل م ا ن ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران فتراه بالجمرات يرمي قلبه ه ذ ه مناسكه بكل زمان والناس قد قطوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إ ل ى ا ل أ و ط ا ن رفعت ه م في السير ع ل ا م الوصان فشمروا يا خ ي ب ة الكسلان فتيم فتيمموا تلك الخيام فآ فت فانسوا فيهن أ ق م ا ر ا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من ج م ل ة الشبان الحج اعمى القلوب قبل أ ن يكون اعمى الجوارح التجرد يعني ت ج ر د من الدنيا والدليل على أ ن المحرم يتجرد من الدنيا لا يحل لمحرم أ ن ي ص ط ا ب ولا أ ن ي أ ك ل صيدا إ ل ا ما أ ح ل ه الله و ح د لكم صيد البحر ما دمتم, ما دمتم حرمه فقط أ م ا أ ي صيد ما يجوز ولا يحل لمحرم أ ن يخطب مش يخطب يتكلم ي خ ط ب م ر ة ياخي المصاب ما خلت المراه ك و ي ما يخطب ولا يجوز له أ ن يعقد يعني المعذون كان محرم النكاح باطل ب إ ج م ا ع الفقهاء ل أ ن ه ياخي تلابس الحرام تقول زوجتك وزوجتك زوجتك ما في زوجتك د ه ه ن ا آ خ ر بس يعني م و ض و ع موضوع آ خ ر معناه تجر س د ي د ولا يشهد عقد نكاح فالمحرم من محظورات ا ل إ ح ر ا م أ ن ه لا ينكح ولا ينكح هذا من محظورات ا ل إ ح ر ا م والغرض التجرد من الدنيا قال واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون منظر جميع الحجاج يذكر بالحشر ناس لابسين يعني ملابس وبعض ا ل أ ج ز ا ء يعني ك ا ش ف ة وخاصه من الرؤوس وكل ه م وقوف منظر مهيب يذكر بيوم الحشر ل ذ ل ختم ا ل آ ي ا ت بذلك و أ ي ض ا من مقاصد الحج و أ س ر ا ر ه التحلي بمكارم ا ل أ خ ل ا ق في هذا العدد الكبير والزحام الكثير فلا رفث الرفث قول جماهير أ ه ل التفسير الجماع ولا فسوق كل شيء من العصيان ولا جدال في الحج ما يمكن أ ن يكون من مشاجرات ثم مما ينبغي أ ن يستفاد أ ي ض ا التجمع الكبير ينبغي أ ن يستفاد لحل مشاكل المسلمين ولتقديم حلول ن ا ف ع ة لمشكلات ا ل أ م ة ولقضاياها ا ل م ع ل ق ة لكن ل ل أ س ف الشديد أ ر ى أ ن هذه ا ل م س أ ل ة بهذه ا ل ص و ر ة ض ع ي ف ة أ و ل ا لحواجز ا ل ل غ ة أ ن ت و ك ن تنقص الحج معك و أ خ و ك في الدين لذلك تتكلم مع م ز ي ذا لحواجز ا ل ل غ ة وثانيا لم تع ي ا ل أ م ة بعد كيف تستفيد من هذه التجمعات ثم نعم أ ي و ه قد يكون أ ي ض ا ما في مساحات م ت ا ح ة للناس كل زول في ب ع ث ة الخلافات ا ل س ي ا س ي ة بين الناس فعلا ا ل ش ك ا ل ا ت هي ك ب ي ر ة جدا آ خ ر ن ق ط ة في مقاصد الحج و أ س ر ا ر ه و ح د ة ا ل م ل ة وامتداد ا ل ص ل ة ب ا ل أ ن ب ي ا ء وهذا وضح في حديثنا عن ا ل أ ن ب ي ا ء الذين أ م و ا البيت وقصدوه طيب فضل الحج فضله فضل الحج عظيم يكفي فيه الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة والله يكفي قوله عليه الصلاه والسلام والحديث في كتب ا ل س ن ة في الترمذي والنسائي حديث ابن س ع و د تابعوا بين الحج والعمره ف إ ن ه م ا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب و ا ل ف ض ة شوفوا بيمشي حج ا ل ع م ر ط والده ما بيذكر مع انه بيخسر يعني في الظاهر بيدفع تذاكر و ب م ش ي ويجي ب و ي ق ا م ه وكده وقروش وكده كويس لكن ينفي الفقر وينفي الذنوب بل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في أ م ر الحج لقد هممت أ ن أ ب ع ث إ ل ى ا ل أ م ص ا ر فينظرون إ ل ى من كانت له ج د ة أ ي شخص عنده مال فلم يحج قال أ ف ر ض ن عليهم ا ل ج ز ي ة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين قال ا م ش ي ئ ي زول ع ن د ه قروش وقاعد ما تحجزوا ي يقولك ل س ه لسا ت ر ا ج ش ل و يقولك المنادمان هذا صحيح يقولك المنادمان هذا لكن تراجلوا واحد ق ا ل له ياخي يا ن ت ب ح ج ق ا ل له والله قدر ما انوي ا ل ح ج ي ق ا ه ما قال بس قدر ما انوي ا ل حدا بس أ د و ر حجه اجد ل حد في ا ل ض ح ي ة هو ت ا ج ر بتاع جنود الظاهر ا ل ع ل و جنود ا ل ض ح ي ة دمح التجارس ودمح اليه ياخي يا قال ما هم بمسلمين لافظلن عليهم ا ل ج ز ي ة ما هم بمسلمين وفي بعض الاحاديث أ ح د ي ث المرفوعة ا ل أ المرفوعه ة ل ل قال إ ن شاء مات يهوديا أ و ن ص ر ا ن ي ا قال فمن ملك ج د ة ولم يحج إ ن شاء مات يهوديا أ و ن ص ر ا ن ي ا والدليل على ذلك م ن ا ل ق ر آ ن موجود ل أ ن الله في آ خ ر آ ي ة الحج قال ولله على الناس ح ج البيت من استطاع اليه سبيله اخر آ ي ه شنو ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين م ع ن ي ما يتحج بحج ق ت ا ر الحمد لله ربنا عنده عبيد بيحجوا وسبحان الله والله أ ن ا لما أ ل ق ى الناس هناك حجين تلقى ف ي ه واحد بروفيسر كبير ما عارف في علم شنو ما في بروفيسر حايم ولكن لا ن ا ك ي ع ن ي ذاته ف ي ه ان تربية ل ل ف و و ذ ك المسؤولين و و ي ق لك ا عارف بلده م ك ب ر وفيش كلهم يطوفون ا سواء و كان أ ح ي ا ن المسؤولين ا ا ب ب ي ي ج ويطوفون ل الناس ن ك ك ذ ا ل ب ر ض ه ب خ ا ر ج ويقول ق لك ا ل الحج م ي س ر ق ا ل م ي س ر كيف ي ع ن ي دي بعدين؟ والله لك في الجمرات م أبي ش ويطوفون ب ع د ا ل ل ه ي ع بهذا المسؤولين ي م محل ما يتكاعد ما في ميسر أ ص ل ا شفت ح ج ميسر ما في كويس الحج حج بكل ما فيه من ا ل م ش ق ة وما فيه من الجهل ولما تعبت أ م ن ا أ م المؤمنين عائشه رضي الله عنها وشكت ن ل ب ه وسلم مما تجد قال أ ج ر ك على قدر نصبك بالدوك ا ل أ ج ر على قدر التعب خ ا ص ة في أ م ر ي هذا الحج حديث أ خ ت م به هذه ا ل ج ز ئ ي ة أ ر ا ه من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ه م ة جدا هو حديث عروه بن مدرس رضي الله تعالى عنه جاء لنبي سلم وقال يا رسول الله أ ت ي ت ك حصر ن ب ي سلم في م ز د ل ف ة وكان قد وقف في جزء من الليل ب ع ر ف ة فقال يا رسول الله قصدتك وما من جبل إ ل ا مررت به حتى أ ت ي ت ك فهل لي من أ ج ر ق ا د له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وصحاو الالباني في صحيح سنن الترمذي باختصار السند وعند ا ل ص ي و ط في الجامع الصغير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ك ما خرجت من بيتك ت أ م البيت الحرام فوطئت راحلتك موطئا إ ل ا كتب الله لك بها ح س ن ة وحط بها عنك س ي ئ ة ورفعك د ر ج ة شوف الطيارات د كيف والسفن في البحر تقوم. وتنزل. ويس. والاقلاع ط ر ة ت و و م ت ن ز و ل ل إ ق ا والهبوط قال و أ م ا وقوفك ب ع ر ف ة ف إ ن الله تبارك وتعالى ينزل إ ل ى سماء الدنيا يباهي بهم ا ل م ل ا ئ ك ة ي ق و ل ع ب ا د أ ت و ن ي شعثا غبرا ولم يروني فكيف, وإذا فكيف ولو راوني ف إ ن ه لو كان معك مثل رمل عالج أ و مثل أ ي ا م الدنيا أ و مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك قدر قدر الدنيا وقدر رمل عالج. صحراء ذلك لو ذنوب أيام عالج الرمال الرمال عالج إثم كثيرة الموجودة في قطر السماء الذي ينزل المطر نزل في الدنيا دي كلها م ا الله خلق الدنيا ق د ر المطر نزل ده لو عند ا ل د ن و ب قادر ده غسله الله عنك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا رميك الجمار روايتان ر و ا ي ة فمذخور لك و ر و ا ي ة بكل ح ص ا ت تكفير ك ب ي ر ة من الكبائر مش ا ل ح ص ح ص ة ص غ ي ر ة بتكفير كبيره من الكبائر وهذا ل أ ن رمي الجمار ليس فيه إ ل ا التسليم أ ر م ي ترمي يعني ج ز ا ت ه قال لك العبادات على أ ق س ا م في عبادات ظهرت للناس أ س ر ا ر ه ا وبانت للناس حكمها واتضحت للناس غاياتها وهم يعرفون و ي أ ت و ن ه ا يشعرون بلذتها وهنالك عبادات ليس فيها إ ل ا التسليم و ا ل إ ن ق ي ا د ي أ ت ي صاحبها منقادا لله جل جلاله يفعل تسليما دون أ ن يعرف لماذا يفعل هذا هذه العبادات أ ج ل من حيث ا ل أ ج ر قال له اما رميك الجماره فبكل ح ص ا ت تكفير ك ب ي ر ة من الكبائر قال و أ م ا حلقك شعرك فبكل ش ع ر ة ح س ن ة شفت الشعر ده اللي بتنزله وبتخفف الشعر بقعده بكل شعر عندك حسنه قال ف إ ذ ا أ ت ي ت البيت تطوف به خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أ م ك انتهى الحديث هذا حديث عظيم و هو يوضح للناس عظم هذه ا ل ش ع ي ر ة و ما فيها من ال ال ال ال الغايات و ا ل أ ه د ا ف و المرامي و المقاصد ا ل ع ظ ي م ة جدا طيب ارجو بعد ذلك بعد هذه ا ل م ق د م ة عن بعض مقاصد الحج و أ س ر ا ر ه ف أ ق و ل لو أ ن ك ت أ م ل ت بعض المناطق أ و المشاعر مثل عرفه لما ن أ ت ي في الفقه ونتحدث عن كل ركن من الاركان وعن كل منسك من المناسك و ش ع ي ر ة من الشعائر سوف نقف عندها لكن إ خ و ا ن ا ب ر ض و في ا ل ش عجيب خلاص ع ر ف ة اللي هي الحج ع ر ف ة ص ق ي ع ة أ ر ض خ ا ل ي ة ما فيها شيء وهذه ا ل أ ر ض لا تعمر وتزدهر في العام إ ل ا م ر ة و ا ح د ة أ ر ض تراها طوال الدهر م غ ف ر ة والحج ينبتها شيبا وشبانا يوم ع ر ف ة كان مشاجر او ث م ا ن ي ة ما بتلقى ح ا ج ة ك ث ي ر ة يوم عشره ده يوم العيد ما بتلقى أ ي ح ا ج ة في ع ر ف ة غير ا ل أ ك ي ا س وبقايا الطعام ما تلقى أ ي ح ا ج ة سبحان الله غ ا ي ة ما في ع ر ف ة التذلل لله عز وجل فيها تذلل لله عجيب وكان ل أ س ل ا ف ن ا أ ح و ا ل في يوم ع ر ف ة سوف نتحدث عنها في حينها الحديث عن فقه الحج الذي أ ر ي د ه أ ن يكون فقها مبسطا ولا أ ر ي د أن أستغرق المستمع أو ان ل م م س ت ع أو يستغرق المستمع في الخلافات ا ل ف ق ه ي ة والفروع ا ل م ذ ه ب ي ة إ ن م ا نريد خلاصات ب ا ع ت ب ا ر أ ن ن ا نخاطب من يريد أ ن يعمل شيء زول د ا ر ي حج ح صحيح ما تقول لي أ ب و حنيفه قال ك د ه و م ا ل قال كذا طيب هل نحن نعمل شنو ه ق و ل ك ن ن ع م ل شنو آ ه ا ن د ا ئ ر ح ا ج ة بس أ ن ا مش عمله طوال كويس في كل الـ الـ الـ الـ المناسك طيب أ و ل ا يتحدث اهل العلم دائما عن أ ن و ا ع المناسك أو ا ل إ ح ر ا م هو أ ص ل ا ا ل إ ح ر ا م معناه ان تدخل في ن ي ة النسك ف إ ذ ا لا بد أ ن تختار نسكا والحج على ث ل ا ث ة أ ن س ا ك يعني هو ع ب ا ر ة عن ث ل ا ث ة أ ن و ا ع و ا ل إ ج م ا ع أ ن كلها ص ح ي ح ة ومن حج على أ ي نسك أ ج ز أ ه ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من ا ل م د ي ن ة كان فيهم كل هذه ا ل أ ن س ا ك النسك ا ل أ و ل ا ل إ ف ر ا د هو ا ل أ و ل ل أ ن ه ا ل أ ص ل وكان عمر بن الخطاب وبكره الصديق يرون أ ن ا ل إ ف ر ا د أ ف ض ل ل أ ن ه ا ل أ ص ل ا ل إ ف ر ا د أ ن تنوي حدا فقط داء ال ال ال ال الافراد والثاني القران أ ن تقرن بين الحج والعمره والثالث التمتع أ ن ت أ ت ي بعمره وتتحلل ما معنى تتحلل تخرج من ا ل إ ح ر ا م ثم بعد ذلك تهل بحج يوم التربيه ال و يوم ث م ا ن ي ة الثامن من ذي ا ل ح ج ة طيب دي الامساك إ ف ر ا د وقران وتمتع ا ل إ ف ر ا د د ش م ه أن ت الافضل ن ر ك ز على الفروقات ستجد تتضح ل ك ا ل م س أ ل ة ا ل إ ف ر ا د أ ن تنوي الحج من ديارك إ ذ ا ن ب س ت ا ل إ ح ر ا م ونويته أ ن تنوي حجا فقط تقول أ ن ا دائي ا ح ج بس خلاص ما ت أ ت ي ب ع م ر ة ولا بغيرها وهو أ ف ض ل ا ل أ ن س ا ك عند ا ل م ا ل ك ي ة يرونه أ ف ض ل أ ن ه أ ف ض ل النسك ثم ت ظ ن على إ ح ر ا م ك حتى آ خ ر الحج يعني أ ح ر م ت وطبعا ده ايش ك ا ل الافراد نقوم نتكلم بل ا م ث ل واحد أح... مشى يوم خمس ت ا ش ر ذو القاعده واحد مشى يوم ث م ا ن ي ة وعشرين واحد مشى يوم واحد ذو الحجه فتك متفاوته أ ي واحد ثون أ ح ر م مفرد مما لبس ا ل إ ح ر ا م ده لا يخلع إ ح ر ا م ه أ ب د ا مش يخلع إ ح ر ا م ه يعني احرام النوع ممكن تغير في ا ل إ ح ر ا م ما في اشكال من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ص ر ع ي ه و ت س ت ح م و أ ي ح ا ج ة ما في شيء لكن ما تلبس هدوم ما تخرج من ن ي ة النسك أ ن تكون على محظورات ا ل إ ح ر ا م محرما ً يعني أ ن تكون محرما ً حتى تقف بعرفه و حتى ت أ ت ي م ز د ل ف ة وترمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وتحلق حتى بعد ذلك تتحلل ا ل ت ح ذ ي ا ل أ ص غ ر من ا ل ك تلبس الثياب أ ش ا ن كده ا ل إ ف ر ا د فيه م ش ق ة لكن ا ل إ ن س ا ن كمشى قريب أ ي ا م الحج مثلا مشى يوم خ م س ة س ت ة ا ل إ ف ر ا د ب ي ك و ن من ن س ب ة له شويه ة ف ي شنو فيه يسر هذا هذه اول ن ق ط ة أ س ا س ي ة في ا ل إ ف ر ا د قبل أ ن ن أ ت ي في شنو في تفاصيل المناسك بيعمل شنو يعني؟ لأنه هم بيتفقوا بيعمل لأنهم من شنو عني كثير في المناسك فقط ب يختلف في أ ش ي ا ء ا ل و ق و ف ا ع ر ف ي ق ف ه مزدلف كل شيء فقط المفرد ليست له عمره وينوي الحج فقط وسمي مفردا ل أ ن ه أ ف ر د الحج واختاره بس حج د ه ا ل إ ف ر ا د النسك الثاني القران والقران هو أ ف ض ل ا ل أ ن س ا ك عند ا ل أ ح ن ا ف وحجتهم الحجه التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا فيها فقالوا يختار الله لنبيه ويختار النبي ن ف س ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو أ ف ض ل فيها ح ج ة طبعا برضو فيها ق و ة يعني لذلك الرأى الإجماع ان ر أ ى ا ل إ ج م ا ع أ ن من حج على أ ي نسك من ا ل أ ن س ا ك أ ج ز ا ه ولا حرج في ذلك إ ذ ن هذا شنو ا ل ق ر آ ن القران مثل ا ل إ ف ر ا د في أ ن ه لا يتحلل من ا ل إ ح ر ا م لكنه ي أ ت ي ب ع م ر ة مع الحج وثم وسمي قرانا ً لانه شنو يقرن قران ا ً لانه شنو يقرن بين شنو بين الحج و ا ل ع م ر ة بطواف طواف قدومه هو طواف قدومه وطواف عمرته وسعيه بين الصفا و ا ل م ر و ة هو سعي العمره وسعي الحج ولكنه لا يتحلل عمل عمره واخر التقصير والحلق الى ان يقف في ع ر ف ة و ي أ ت ي بالمناسك كلها ويتحلل بعد ذلك وبالاجماع من قرن عليه دم اي زوز ب ق ر عليه و ش ل م على ودم اختلف أ ه ل العلم هل يلزمه أ ن يقود الهدي معه ي أ خ ذ معه الهدي قالوا لا يلزم طبعا الزم د ا ترون في طريقه ة ل اخذ معه الهدي وما استطاع بعد ذلك أ ن يفسخ في ح ا ج ة اسمها الفسخ أ ن يفسخ ا ل ح ج في العمره الفسخ يعني شنو زول ودي أ خ و ا ن ا بيساعدكم زول مفرد لبس ومشطاف ا عرفتوا طيب المفرد إ ذ ا س ع ب مع الطواف بتاعه سعيه هو سعي الحج الركن المفرد اذا طاف إ ذ ا س ع ب بسعي بتاعه د ش ن و حق حق حق قام ا ل ض ا ي ق هذه يا أخوة اخي ل ل الزل ه يا أ أ ن ا تعبت خلاص من الهدوم من اللبس ده يا أ خ ي أ ن ا لا نتمتع نحولا بقى عمره طوالي امشي يحلك وطوال يبقى عمره يقول الفات ذاك كان حق الحج يا الله حولت بقيت عمره ده معنى الفسخ أ ن يفسخ الحج في شنو في ا ل عمره وهذا ما فعله جماهير ا ل ص ح ا ب ة نووا ل ح ج لحد ما هدم عروس ل وسعوا بعد السعي رسول الله قالوا أ ن ا ما ب ق د ر عليه الصلاه والسلام قال لو أ ن ي استقبلت من أ م ر ي ما تدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها ا عمره ما قدر ل ا ان ه ت ق ي د بالهدي طالما سائق معه هدي معناها يلزم إ ل ى وقت ذبح الهدي وهذا قول ه تعالى حتى يبلغ الهدي محله هديا بالغ ا ل ك ع ب ة حتى يبلغ الهدي محله حتى يوم ج ي النحر عشان ك د ه ظل النبي صلى الله عليه وسلم في إ ح ر ا م ه قارنا ف أ ت ى بعمره ت و أ ت ى بشنو بحد غير أ ن العمر ح ج ا ل مقرون مع ا مع الحج لذلك لم يحلق ولم يتحلل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب يا اخوان س أ ح ا و ل أ ن أ ت خ ل ى عن ا ل ل غ ة ا ل ف ق ه ي ة الفقه الفقهي طبعا عنده ل غ ة م ع ي ن ة وعنده مصطلحات ف ل أ ج ل إ ي ص ا ل ا ل م ع ل و م ة و ل م ص ل ح ة المستمع س أ ح ا و ل الحديث ب ا ل د ا ر ج ي ة خ ا ص ة في شرح الفواصل والفوارق بين الشنوك ا ل أ ن س ا ك ا ل ث ل ا ث ة طيب ا ل إ ف ر ا د شخص بيحرم إ ن شاء الله أ ح ر م من أ و ل يوم من أ ش ه ر الحج الحج أ ش ه ر معلومات أ ش ه ر حج ت ب د أ من, من واحد سوال نوى الحج دخل في النسق يعني مشى على النابق إ ل ا يمشي ا ل م د ي ن ة ممكن يمشي ا ل م د ي ن ة في ا ل أ و ل بعدك اجا ع ل ي راحته لكن مشى على م ك ة دي وأحرم تاني مفرد ما مخلص ما بتخرج ي من إ ح ر ا م ه و ي ب د أ بعدك ذ يتحلل يتحلل يعني شو عند الفقهاء يتحلل معناها يفك ا ل إ ح ر ا م بمس الطيف وتقليم ا ل أ ظ ا ف ر وحلق الشعر ولبس المخيط والمحيط يعني الاشياء كان ممنوع منا ه كون يرجع للممنوع معناه اسم شنو اسم شنو تحلل التحلل الاصغر ت ه عند ا ف ق ه ت تحدي ل الأكبر ل ي ن وتحدي أ التحلل الأصغر في العمره بعد ما ينتهي من السعي بين ا ل ص ف ة و ا ل م ر و ة طوالي يتحلل ب يقوم يحلك حلك طوالي بعدك ذ يمشي يستحمى ويصير الريحه و ي ب س جلابته وعمته وقميصه ن و لهم بعد خلاص ده اسمه التحلل في العمره التحلل ا ل أ ص غ ر في الحج بعد ما يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى ه ي س م التحل شنو ا ل أ ص غ ر ليس مو أ ص غ ر ل أ ن ه يحله كل شيء مما كان ممنوع منه في ا ل إ ح ر ا م إ ل ا النساء أ ي ح ا ج ة ب ع د ذلك ب ق ى جزده انت يومك ترمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى بترميها متين بترميها يوم العيد يوم ع ش ر ة بعد ما تجي من عرفه و م ز د ل ف ة بترمي ا ل ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الكبرى دي ج م ر ة واحده بترميها بعدها ممكن ت ح ل ك ح ل ك ت ا ممكن تلبس هدومك و ع ا د جدا وخلاص م ح ظ و ر ة ا ل إ ح ر ا م كلها تقل م أ ظ ا ف ر ي ن ك ت أ خ ذ من شعرك ده كله تعمل ه إ ل ا النساء ما بتحل ليك ا م ر أ ت ك إ ل ا بعد طواف ا ل إ ف ا ض ة إ ل ا بعد طواف شنو و د ه الطواف ال... س م ه طواف ا ل إ ف ا ض ة ليه د ه الطواف البعد يوم عرفه أ ي طواف قبل يوم عرفه ما إ ف ا ض ه سموه إ ف ا ض ة ثم أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ض الناس هذا معناه طواف شنو طواف ا ل إ ف ا ض ة و ا ض ح ا ل ج ز ئ ي ة دي طيب المفرد ما بيتحلل إ ل ا يوم ا ل ن ح ر يوم ع ش ر ة أ ع م ا ل الحجه ا ل ق و ي ة يوم ت م ا ن ي ة وتسعه و ع ش ر ة يوم ت س ع ة ده يوم ع ش ر ة ده يوم ت س ع ة ط ث ع ي يوم ع ر ف ة يوم عشر ذ ل ي وربنا سماه يوم الحج ا ل أ ك ب ر هل ودا يوم شنو يوم العيد يوم عرف يوم ت س ع ة يوم عشر ذ ل ي و م شنو و أ ذ ا ن من الله ورسوله إ ذ ا الذين عاهدتم من المشركين مش كده؟ ان الله بريء مش لا إ ل ى الناس الى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن الله بريء من المشركين ورسوله عرفتم هذا يوم الحج الاكبر يوم عشر طيب معناها نقوم نقول ك ا ل آ ت ي الحج الزول ب ي ب د أ ب ا ل إ ح ر ا م كويس اذا أ ح ر م ت ه ومفرد بتكون قاعد في م ك ة بس لابس هدومك、دي. تصلي وتقوم يعني إ ح ر ا م ك اللي ب ي س ت ه وانت بحرم ر و بنيه تاني بيبدو الناس يتحركوا يبدو أ ع م ا ل الحج يوم تمنيه ا ة ي يوم التربية يسموه يوم التربية ل أ ن الناس كانوا بينقلوا المويه إ ل ى منى ي في اليوم د ا ك عشان يجهزوها ا ل ي للايام ا ل ج ا ي ة س م و ل ه ب شنو ا ل ت ر و ي ة بيمشوا في منى ي بي... ب ب ي ت و ا فيها البيات ده في منى ي ما واجب مستحب ده يعني ممكن ما تمشي البيات الواجب في منى ي اللي هو بعد يوم عرفه دي بقى المبيت في كل ل ي ل ة واجبه ل ي ل ة حداشر وليله ا ت ن ا ش ر دي و ا ج ب ة كان ما جبتها عليك دم طيب معناها زول المفرد يعمل شنو المفرد أ ن ا بديتكم التصور د ه عشان ما أ ح ك ي ل ك م ا ل مفرد يعمل شنو تكونوا معي ا حددكم أ ش ي ا ء كليه المفرد أ ح ر م يظل على إ ح ر ا م ه إ ل ى يوم الترويه يمشي يوم الترويه منه يوم تسعه م ش عرفه يوم حداش يوم, يوم, يوم, يوم, يوم في ليلة ت س عشر ة ليلة في ع ة ي ج ي م ز د ل ل ل ف ة ب ا ي ل مش كده؟ ق الجمره و يوم قالوا ا بالليل في ليلة ي تسعة عشرة ي في ز د ل على ف فيها ة يبيت إ ح ا م يوم يرمي عشرة الكبرى ج م ر ا ل بعدها يدوب المفرد شنو ب يتحلل بيتحلل من, شنو؟ من ثيابه و ي م س الطيب وكده والرسول عليه الصلاه والسلام على اتحلل و أ ص ا ب الطيب ولبس ثيابه ثم ذهب بعد ذلك إ ل ى م ك ة ظهرا ا ليطوف و م عشرة ل ي بها طواف ا ل إ ف ا ض ة قال ه طواف ب ت الافاضه ع ا ل إ ف ا ة داء الركن واضح او ما واضح ده ده أرديكم المفرد كله لكم لكن فكرة القارب بجي بس بيجي أشرح شنو عن عن ب إ ح ر ا م ه يطوف ويسعى طوافه, طوافه قدوم وعمره وسعيه سعيه سعي الحج وسعي العمره عشان كيف سموا شنو قارن دمنو القارن قرن طيب بعد يظل على إ ح ر ا م ه إ ل ى يوم ا ل ت ر و ي ة إ ذ ن القارن قريب منه من المفرد القارن قريب من شنو、المفرد. لكن الفرق بيناته شنو المفرد ما جاب شنو ما جاب عمره والقارن جاب شنو جاب عمره مع ا ل ح ج بتاعه ويفعل ما يفعله المفرد في, الم... في, ال... في الوقوف في ع ر ف ة والمبيد ب م ز د ل ف ة ورمي ج م ر ة العقبه الكبرى في يوم النحر ثم بعد ذلك من التحدل ا ل أ ص غ ر عرفتها إخواننا ممكن زول ق ب ل غ ا م ت ح ا ل أ ص غ ر ل م ع ن ى زول بيودو بي بي هرمو ي ن ش ط و ا ل ي م ك ي ط و فمك م يجوز وجبع د ذ لك ت حاله ت ه د ل و ا ح د ومكتم م ن شي ب ع د ما ترمي وتحلق كويس تغير هدومك وتلبس و ت ط ي ب ت ك و ن ى ر ت من ا ل إ ح ر ا م ث م ت ذ ه بعد ل توفيش ط لوبيت ط و ا ف ا ل إ ف ا د دار القرن ا المتمتع سهل جدا المتمتع سمي متمتعا ل أ ن ه أ ت ى ب ع م ر ة في أ ش ه ر الحج متمتعا بها إ ذ ا الحج وفعلا هو في م ت ع ة يعني في س ع ة من أ م ر ه كيف المتمتع ده بيجي يحرم و ق ت ما يحرم ا ل آ ن كان م ش ر ب ك ر ة دقق ا قال أ ن ا ماشي واحرم من الميقات طاف وسع طوالي يقصر ما بيحرق ل أ ن ه بيخلي شعر للحج وطوال بعداك ذ يتحلل تحلل كامل بما فيها النساء إ ذ ا عنده ا م ر أ ه خلاص طالب يكبر يعني هو خرج من شنو خرج من خرج ا ل إ ح ر ا م تماما مش نص تماما ما أ ص غ ر كاملا يعني ق ل يلباس وشكد ه ل ق ا و حايف في م ك ة بهدومه اقدف زي ما ب ق و ل ه ا ش ا ن كذا سموه متمتع ما عنده م ش ك ل ة لابس ي ازول ضيافه و اي ح ا ج ة و ا ل ر ي ح ة ش غ ا ل ة و ما عنده ع و ج ة و ك د ه ك و ي دا متمتع بعد دا بيكون على, هدوء على هدومه دي ولذيذ س د وخارج من ا ل إ ح ر ا م إ ل ى أ ن ي أ ت ي يوم ا ل ت ر ب ي ة بيختلف بقى هو ديك على احرامهم هو يوم ا ل ت ر ب ي ة يحرم من حيث هو لمحل ما هو نازل غرفه ت الفندق من مكه ة داخل م ك ة و ي يحرم ويلبي بالحج وين العمره العمره اتى بها بعدك ذ يمشي يعمل عشان كدا اقصر الناس في ف ت ر ة ا ل إ ح ر ا م أ و يكون فترته في ا ل إ ح ر ا م قصيره و منه المتمتع بس يوم ت م ا ن ي ة يوم ت م ا ن ي ة انت عارف المتمتع كما داري يوم تمر يحرم أ ح ر م يوم ت س ع ة حجه صحيح ولا شيء عليه أ ص ل ا ولا حد شفته ولا حد لكن ا ل س ن ة انو ي ح ر م شنو يوم ت م ا ن ي ة ل أ ن ه يوم تسع دقائق ق ا ل و يوم ع ر ف ة والحج شنو ع ر ف ة بل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعض الناس أ ت ا ه في م ز د ل ف ة قبيل الفجر الفجر ل س ه ما اذن الاذان الثاني قال ل ي ه ن لو وقفتم في ع ر ف ة ا ل آ ن حجكم صحيح لذلك يقول الفقهاء أ ن الركن في ع ر ف ة ليس الوقوف بها نهارا إ ن م ا الركن ان تقف ب ع ر ف ة جزء من الليل أ م ا الوقوف في ع ر ف ة نهارا إ ن م ا هو واجب في تركه دم أ م ا ترك الوقوف في ع ر ف ة كليا هذا حده باطل ل أ ن ه ترك ر ك ن دائما ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ س ا س ي ة الرئيسيه دنا نتكلم عنها ا ل آ ن تكلمنا عن ف ك ر ة ع ا م ة عن ا ل أ ن س ا ك يا ت ر شنو ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ ف ر ا د وشنو والتمتع وشنو والقران التمتع هو أ ف ض ل ا ل أ ن س ا ك عند ا ل ح ن ا ب ل ة طيب أ خ ت م اليوم ب أ ن الحج كله فيه أ ر ب ع ة ف ي ه أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن ر ئ ي س ي ة دي اركان الحج ا ل أ ر ب ع ة أ ي ح ا ج ة غير كده بتكون واجبات في تركها دم يمكن تجبر بدم إ ل ا ا ل أ ر ب ع ة ا ل إ ح ر ا م و ا ل إ ح ر ا م ما تجرد فقط لا ا ل إ ح ر ا م فيه ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن ا ل إ ح ر ا م نفس ج و ا فيه ث ل ا ث ة حاجات فيه التجرد من المخيط و ا ل م ح ي ط و ا ل ن ي ة و ا ل ت ل ب ي ة د ا ا ل إ ح ر ا م يقول لك أ ح ر م أ ل ز ر كان لبس ملابس ا ل إ ح ر ا م من, من هنا م ا ب ك و محربه ب ا ل م ن ا س ب ة في ناس تلقاه مما طار خرطوم ماله يكون تلقى لابس ما في حرج ب ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن ه أ ص ل ا ما دخل في شنو في النسك الدخول في, في النسك بشنو ب ا ل ن ي ة و ا ل ن ي ة ينبغي أ ن تعلن في الحج ا ل ع ب ا د ة ا ل و ح ي د ة التي يجوز أ ن تعلن فيها ا ل ن ي ة هي شنو الحج و إ ذ ا ا ل ن ي ة محلها محلها القلب طيب فيبقى الاحرام ثانياً السعي بين الصفا و ا ل م ر و ة ي خ و ا ن ن ا باختصار العمرة،, العمره احرام وطواف و س ع ي أ ن ت ك د ه عملت عمره اي زول يقولك ا ل ع م ر ة دي ح ا ج ة ص ع ب ة خلاص ما في ح ا ج ة ص ع ب ة أ ح ر م ت ه ا تفتبل بيه سبعه اشواط و س ع ي بين الصفا والمروه س ب ع ة أ ش و ا ط قصرت أ و حلقته تمت عمرتك والحمد لله فالسعي بين الصفا و ا ل م ر و ة أ ح ي ا ن ا ً ب يكون بتاع ا ل ع م ر ا ل م ت م ت ع ويكون هو ركن الحج ب ا ل ن س ب ة للمفرد والقارن لو أ ت ى به عند دخوله م ك ة ل أ ن المفرد ممكن ياخر السعي ي ج ي ط و ا ل م ك ة يطوف سبعه وما يعمل سعي ص ف ا ه مره يخلي بعدين مع طواف ا ل إ ف ا ض ة وممكن يعمل طوال إ ذ ا ع م ل ينوي به أ ن ه سعيه الركن أ ن سعيه الركن الركن الثالث الوقوف ي ع ر ف ه والركن الرابع طواف ا ل ا ف ا ض ة والناس ما يخلصوا طواف الافاضه الطواف بعد الوقوف بعرفه سمي ا ف ا ض ة ل ل إ ف ا ض ة من عرفات أ م ا ب ق ي ة الطواف بعدك ذ ل ما بكون على الركن في طواف القدوم وطواف الوداع وطواف العمره طواف القدوم والعمره بكونوا شنو سوا اي اذا ت خ ش ب ك ه ياتي طائفه بشنو بالبيت وده ا ل ط و ا ف اللي بيكون فوقه الرمل في ا ل ث ل ا ث ة أ ش و ا ط ا ل أ و ل ى يعني إ س ر ا ع ا ل خ ط أ وبيكون فوقه الاطباع اللي يطلع ا ل ك ت ب بتاعه ف ن و ده ا ل ط و ا ف الوحيده الفوكده ي اذن دي اربع اركان لشنو ل ل ح ج مع ث ل ا ث ة أ ن و ا ع من أ ن و ا ع النسك هي كانت محل درسنا اليوم غدا إ ن شاء الله نواصل في, التفا... في... في تفاصيل المناسك والشعائر وفقه ذلك مما ي س ر ه ربنا سبحانه وتعالى أ ش ك ر للجميع بما في ذلك ر ج ل ة المسجد والحضور وكل المصلين على الحضور والاستماع وعلى إ ت ا ح ة هذه ا ل ف ر ص ة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته